بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجرحة مثنى وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 لا إله إلا هو فأناك فكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع القرور يا أيها الناس وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور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 وما يستوي البحران هذا عدد فراد سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حرية تلبسونها وترى الفلك فيهم وأخذر تبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى فإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستغل الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظلم ولا الحرور وما يستغل الأحيان ولا إن الله يسمع من يشاء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 دَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالبَيِّنَاتِ وَبالزُّبُرِ وَبالكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثمرات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 إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة فأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تهور ليوفيهم أجورهم ويسيدا من فضله إنه غفور شكور الذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخفير بصير ثم أورثنا الكتاب الذي اشطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مختصر ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها نحلغن فيها من أساور من ذهب ونقلها ورباسهم فيها حرير فقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصر ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيغوتوا ولا يقفق عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرقون فيها ربنا أخرجنا نعمل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النبير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الشدور هو الذي دعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه الكفر ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تبعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض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 إنه كان حليما وفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نبير فإن جاءهم نبير ليكون أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نبير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكرى السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله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 وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قبيرا ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دافة ولكن يؤخرهم إلى أدر مسمى فإذا جاءوا فإن الله كان بعبائه بصيرا